بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت وافعة ليس لوقعتها كاذبة خاقضة وافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء من مبساء وكنتم أزواجا تنازه من ما يتقير ولحم طير من ما يستهون وحور عين Oh, uh -huh. I yeah. ZANG أَإِذَا ونما وَكُنَّا تُرَابًا ان وضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقون بمالئون منها البطون بشاربون عليه من الحمين بشاربون شربا الهدى وأنتم ما تنون لأنتم أن نحن الخالقون نحن قد ذرة <تصفيق> فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن نجعل فلا تقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكين لفضيله الدكتور أن إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما Dank